حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا العلاء بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن ثعلبه بن الحكم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للعلماء إذا جلس على كرسيه لفصل القضاء إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي قلت ولا يصح ولو صح كان المراد به العلماء العاملون والله أعلم ذكر أولي لا هذا في صفة البلوس يعني إذا جلس على كوسيه هذا غريب ما دام الحديث لا يصح ضعيف لا يجوز أن يثبت مثل هذا ولكن كلام الله جل وعلا عامة للمؤمنين كما ثبت بالصحيح صحيحين حديث عادي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلم ان كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. وهذا الخطاب للمؤمنين ملين يكلمه الله جل وعلا والله جل وعلا هو الذي يتولى الحساب. فيحاسب عباده وحسابه بكلامه جل وعلا في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين أيضا لما قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا انا غفرت انا سترته عليك في الدنيا وأغفره لك اليوم فيقطع كتابه بيمينه وهذا أيضا عام للمؤمنين لكل مؤمن ومعنى قوله يضع عليه كنفه يعني سترة لأنه إذا قرره بذنوبه فقر بها يتغير وجهه يخشى أنه قد هلك فيقول له جل وعلا هذا من سكر الله جل وعلا لهذا قال سكرتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم ولهذا يجب على العبد المؤمن إذا عمل معصية أن لا ينشرها ويظهرها لأنها إذا ظهرت فانه يكون من المستهترين الذين ينادى عليهم ينادى بهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة لكل غادر غدرة وتنصب عنده رايه يقال هذه غدرة هلاء فالمقصود أن كلام الله جل وعلا من صفاته وهو من صفات الكمال فهو يكلم من يشاء إذا شاء أما هذا الحديث نبين أن الله إذا جلس على كرسيه يوم الفصل القضاء هذا يحتاج الى ان يكون ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت هذا اللفظ وإن كان لفظا الاستواء قد جاء كثيرا ولكن يجب ان نقف حيث جاء النص فقط ولا نزيد عليه نعم ذكر أول كلامه عز وجل مع المؤمنين قال أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أنبئكم بأول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وباول ما يقولون له قالوا نعم يا رسول الله قال فإن الله تعالى يقول للمؤمنين يوم القيامة هل احببتم لقائي فيقولون نعم يا ربنا فيقول ما حملكم على ذلك فيقولون عفوك, عفوك ورحمتك ورضوانك فيقول اني قد اوجبت لكم رحمتي فصل واما الكفار فقد قال الله تعالى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 كما أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي اجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم أنه ورد في القرآن آيات فيها النص على أن الله لا يكلم الكافرين ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وورد آيات بأنه يكلمهم فلابد أن يكون التكليم أنه في غير ما يكون للمؤمنين فالمؤمنين يكلمهم كلام محاسبه وكلام كذلك تكريم وفضل وانعام وأما الكافر فهو لا يحاسب لانه ليس له حسنات تحاسب تقابل السيئات فيحاسب عليه وكذلك تكليمه اياه تكريم توبيخ وتقريع وتهديد وعذاب سب الله راك فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون فمثل هذا هذا كلام عذاب نسال الله العافيه ولم تكن آياتي تتلى عليكم ونحو هذا فيحمل التكليم على هذا وعدم التكليم الشيء الذي ينفع أو الذي يكون فيه رحمة ويكون كل موضع ورد فيه عدم التكليم يحمل, يحمل على أنه الذي يكون المؤمنين لا يحصل الكافرين والتكليم يكون في العذاب في عذابهم وتقريعهم وتهديدهم إن شاء الله هو تقرير في كونهم كفروا بالله جل وعلا واستحقوا عذابه نعم وقال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين وقال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون يعني هذا في المنافقين ومنافق في في الدنيا كان مع مع المؤمنين وكانوا يتسترون ويتقون بأيمانهم الكاذبة يجعلونها لهم جنة يستترون بها وهم ماتوا على هذه العقيدة لأن الذي يعيش على شيء يموت عليه ثم يبعث عليه فبعثوا عليها وبعثوا يتصورون أنهم إذا حلفوا كذبا أنه يكون لهم ذلك نافعا الله علام الويوب لا يخفى عليه شيء جل وعلا فلهذا يحلفون لله يوم يبعثهم كما يحلفون للمؤمنين في الدنيا يحسبون أنهم على شيء وهم كاذبون نعم.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 فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفكرون والآيات في هذا كثيرة جدا وثبت في الصحيحين كما سيأتي من حديث خيثمة عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيلقى الرجل فيقول ألم أكرمك؟ ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع فيقول بلى فيقول أظلنت أنك ملاقي فيقول لا فيقول اليوم أنساك كما نسيتني كما نسيتني فهذا فيه التصريح العظيم في تكليم الله تعالى ومخاطبته لعبده الكافر ولكن هذا ليس لكل واحد لأنه يقول لك الرجل ليس لكل الكافرين وإنما هذا الخصوص وهذا مثله الحديث الآخر أن الله يقول لأحد أهل النار لو كان ذاك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا هذا العذاب فيقول نعم يقول قد رأت منك ما هو أهون من هذا الا تشرك بي فأبيت فلا يكون هذا لكل أحد وإنما يكون لبعضهم وهذا من خصوص يعني العموم يعني كل عموم يخصص بشيء نعم وأما العصاة ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الصحيحين حديث النجوى كما سياتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يدن الله العبد يوم القيامه حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول عملت, عملت في يوم كذا كذا وكذا وفي يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم يا رب حتى اذا ظن انه قد هلك قال الله تعالى اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فصل في ابراز النيران هذه هي الامور التي يعني سيلاقيها الإنسان بلا شك فينبغي للعبد ان يتذكر ذلك وان يخاف ويعمل يعمل العمل الذي ينجيه يوم القيامة وهو طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتساهل فإن العمر يذهب بدون أن يشعر الإنسان في كأنه يوم وكأنه ساعات ذهبت إن لم ينتهز الفرصة ويعمل ولا يدع وقتا يذهب إلا بفائده لأن الإنسان عمره ساعاته التي يعيشها فإذا ذهبت بدون أن يودعها طاعة لله جل وعلا يحظى بها يوم القيامة عند ربه كان خاسرا بلا شك فالناس كلهم سائرون إلى يوم القيامة فمنهم من يتقرب إلى الجنة بالأعمال الصالحة ومنهم من يتقرب إلى النار بالأعمال الخبيثة الفاسدة والمعاصي فلا يجوز للانسان أن يغفل عن هذا حتى إذا حضر الموت تذكر وقال يا ليت وليت وقد ذهب الأمر وانقضى والله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها فكل المراد من ذكر هذه النصوص أن يتنبه العبد وأن يستعد يستعد الله جل وعلا وهذا ليس بعيدا فإنه قريب ليس بين المر وبين هذا الا يعني وقت قليل اذا حضر الموت انتهى وختم على اعماله ولا معاوده للحياه مره اخرى وانما هي حياه يجزى بها باعماله السابقه ولا بد ان يكون الانسان استعين بربه جل وعلا ويسأله التوفيق والسداد والإعانة على عبادته وذكره إن هذا هو المقصود نعم. فصل في إبراز النيران والجنان ونصب الميزان ومحاسبة الديان قال الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقال وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وقال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد الآية وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الآية وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية وقال لقمان لابنه فيما أخبر الله عنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة فيه من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير والآيات في هذا كثيرة جدا ذكر إبداء عنق من النار إلى المحشر فيطلع, الناس فيطلع على الناس قال الله تعالى وجئ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى وقال مسلم في صحيحه حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وهكذا رواه الترمذي مرفوعا ومن وجه آخر هو وابن جرير موقوفا وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عنق من النار فيتكلم يقول وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار ومن جعل مع الله إلها آخر ومن قتل نفسا بغير نفس فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم تفرد به من هذا الوجه وسيأتي في باب الميزان عن خالد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها نحوه يعني هذا صحيح أن هذا على ظاهره أنه يتكلم حقيقة ويخاطب بكلام يسمع ويفهم ويعلم لمن قصد به وكما أيضا ثبت بالصحيحين أن الجنة والنار احتجتا إلى, إلى ربهما فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون واصحاب الرئاسات العنبهات وقالت الجنة ما لي ادخني الضعفاء وسقط الناس فحكم الله بينهما قال للنار أنت عذابي وعذب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما علي ملؤها فأما النار فلا يزال يلقى فيها ويتقول هل من مزيد وما قال جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت تقولها من مزيد وأما الجنة فإنه يكون فيها فضل فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة النار لا يظلم ربك أحد المقصود أن الجنة والنار تتكلم فلبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة وغرس بيده غرس شجرها بيده قال لها تكلني فقالت قد أفلح المؤمنون الذين يسكنونها وإذا اراد الله جل وعلا الشيء أن يتكلم تكلم فحتى الجماد تكلم ولعظة تتكلم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 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قال السدي إذا راتهم من مكان بعيد قال من مسيرة مئة عام سمعوا لها تغيضا أي عليهم وزفيرا أي من شدة حنقها وبغضها لمن أشرك بالله واتخذ معه إلها آخر نغربها لله جل وعلا وهي عذابه التي يعذب بها من كفر به وأشرك ومن عصاه عصى رسله والمصيبة أنها أي مثلا أنه يدخل فيها ثم يحترق وينتهي ما يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب نسال الله وكلما للشيء الذي لا نهاية له كلما جاء شيء خلفه شيء آخر فلا حياة ولا موت يعني أنهم لا يموتون فيها ولا يحيون يعذبون لا يطاق نسأل الله العافية فعذاب الله لا يشد عذاب الخلق لهم مقامع من حديد ولهم أيضا حميم يصهر بهما في بطونهم والجلود شاء الله العافية الأمر شديد جدا والكفار غافلون عن هذا ولا ولو ذكروا لا يتذكرون ولا يبالون وربما يسخرون بمن يؤمن بمثل هذا ولله في خلقه حكم نعم وفي الحديث من كذب عليه او ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فليتبوا بين عيني جهنم مقعدا قالوا يا رسول الله وهل لها من عينين قال أما سمعتم الله يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الرجل لا يجر إلى النار، فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض، فيقول الرحمن ما مالك، فتقول إنه يستجير بك مني، فيقول أرسل عبدي، وإن الرجل لا يجر إلى النار، فيقول يا رب ما كان هذا الظن بك؟ فيقول فما كان ظنك فيقول أنتسعني رحمتك فيقول أرسل عبدي وإن الرجل ليجر إلى النار فتشق فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف اسناده صحيح كل هذه تدل على أن النار لها شعور ولها احساس ولها معرفه تعرفها لها من غيرهم وهذه يعني وإن كانت لأفراد الناس لأفراد من الناس ليس لكل لي أحد والله لا يخفى عليه شيء علم الغيوب يعلم هذا كله ولكن ليظهر ذلك حتى يكون يعني عبده يعني الذي رجاه يعني يكون عمل العمل الذي يشاهد ويرى في الجزاء يوم الجزاء فالنار نفسها تنزوي عنه وتبتعد عنه لأنه يستجير بربه جل وعلا من النار صادقا مؤمنا خائفا فيجيره وليس معنى ذلك أنه استجارة من النار فقط وإنما هذا بالإضافة إلى القيام بالواجبات التي أوجبها الله عليه لا يمكن يكون مثلا مجرد استجارة وهو يترك الصلاة ويترك الصوم ويترك هذا ما ينفعه مثل هذا وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه حتى إن إبراهيم ليجذو على ركبتيه ويقول يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي وقال في حديث الصور ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم ثم يقول تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون جبل يعني جماعات كثيرة جبلا كثيرة يعني جماعات كثيرة أظلها الشيطان أمم تتابعت بعضها بعد بعض كلها طاعة الشيطان واتبعت ولقد اضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وقال وامتاز اليوم أيها المجرمون فيميز الله بين الخلائق وتجثو الامم وذلك قوله تعالى وترى كل أمة جاتية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنفق ما كنتم تعملون ما الكتاب بالكتاب الكتاب الحسنات والسيات التي يسجلها الملائكة أنها تدل عليهم ويقررون بها فيعترفون ويعرفون ذلك اليوم أنهم خاسرون وأن الفائز هو المتقي نعم ومعنى امتازوا أيها المجرمون يعني تميزوا عن بقية الجمع فيخرجون من جمع الناس المجتمعين كلهم إلى أين إلى جهنم نساء الله العافية.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 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون خسروا أنفسهم يعني حياتهم الاخره خسروها خسارة لا تشبه الخسارة حيث أصبح معذبين دائما وأبدا سوى العالم فلو كانوا فراب عدم لكان اجدى لهم أحسن ولكن ليست بالأمنية فانما هي بقسمة الله جل وعلا حيث قسم عباده إلى شقي وسعيد والشقاوة تظهر في هذه الدنيا بمعصية الله ومخالفته فمن عصى الله وخالفه فهو الشقي أما الدنيا كلها تنسى كأنها لم تكن هم يتساءلون بينهم إذا كم لبثتم فمنهم من يقول لبثنا يوم منهم يقول لبثنا بعض يوم منهم من يقول لبثنا الساعة وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقال تعالى فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه الراضيه واما من خفت موازينه فامّه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه وقال تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قال أبو عبد الله القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب يوم القيامة كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبه لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال وقول الله وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال ويحتمل أن يكون المراد الموزونات. فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم فهر هذا لا يدل عليه لأن الله جل وعلا يقول فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة الرضي وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامي فليس الوزن فقط للأعمال يعني للجزاء فقط وإنما هو لإظهار الخاسر من الضابح فبالوزن الله اعلم أمور يوم القيامة أمور عجيبة يعني ولا تقاس على ما ما هو حاضر في الدنيا بيان كون الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان يعني لمضى يقول انها موازين لأنها لم يأتي في كتاب الله إلا مجموعا ما جاء الميزان جاءت موازين فأما من ثاقلت موازينه من خفت موازينه والوزن يومئذ الحق فأماما ثقلت موازين فموازين فقيل مثل ما ذكر عن القرطبي احتمل أنها متعددة لكل عمل الميزان ويحتمل انها جمعت لكثره الاعمال اعمال كثيره جمعت وهنا يقول انه الميزان الميزان يعني كانه ميزان واحد فالله اعلم وسبق ان الذي يوزن بالاعمال وقد يوزن صاحبها صاحب العمل كما جاء في الحديث ولكن يجب السمين يكون فلا المسجد في الرسول الى الله ويقول هذا وجاء في الحديث ويقول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن الخلق معنى الذي تجسم يوم المسجد وتشاهد كما قال جل وعلا يوم هذا الناس الذي يقول هذا فيروها فتوضع في الموازين مرئية مشاهدة وكل هذا بقدرة الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير آم. قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن ابي عبد الرحمن الحبلي واسمه عبد الله ابن يزيد الحبلي الحبلي عندنا الحبلي الشكل قال سمعت عبد الله ابن عم عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يستخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة في فينشر الله عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له البصر. كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا مك كتبتي الحافظون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 وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث ليس زاد الترمذي وابن لهيعة كلاهما عن عامر بن يحيى به وقال الترمذي حسن غريب هذا رجل واحد من هذه الأمة قلوا هذا قال لا إله إلا الله تائبا ومات على ذلك فقوله لا إله إلا الله مع التوبة جبت كل ما سبق له من السيئات ورجحت عليها وإلا كل مؤمن يقول لا إله إلا الله كل مؤمن يقول لا إله إلا الله ولا تقول لهم ولا يكون لهم هذا الأمر كثير منهم يدخل النار فمنهم من يخرج بالشفاعة ومنهم من يخرج برحمة الله جل وعلا مع أنهم كلهم حتى جاء في الحديث الشفاعة كما سبق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شفعاته يقول لربه جل وعلا أذل لي أن أخرج من قال لا إله إلا الله فلا يأذل له فالمقصود أن هذا قال هذه الكلمة لا بد أن يكون بهذه الصفة أنه قال ثائبا مخلصا لله جل وعلا ومات على هذا هذا القول يكفي الله على صلى الله وسلم على نبينا